رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا الى قومه كان الله امر نبيه بان يقص هذا الايه اراد الله من النبي ان يقص هذه قصه نوح مع قومه حتى يتعبر قوم محمد إذا إذا يعني إذا نفع فيهم هذا و ورجعوا إلى الله فقال الله إنا أرسلنا نوحا الإله قومه أن أنذر قومك أرسلنا أن أنذر يعني قلنا أنذر قومك يقولوا أن مفسر حين أرسلنا معنا قلنا أرسلنا يعني قلنا له أنذر قومك من قبل أن يأتيهم يعني كأنهم الآن يعني معرضين للعذاب الآن هم معرضين للعذاب شديد أو عذاب أليم أنذرهم يعني قبل يأثيم هذا العذاب يعني إثلاه إثلاه وأنفسهم ويتل إيش يمكن أنفسهم قال يا قوم إني لكم نذير مبين دع أقومه أخبرهم بأنهم نذير لهم من خطر كبير وهو إيش خطر جهنم نذير مبين يعني يبين إيش ما يعني ما هو الذي ينبغي أن يفعلوه حتى إيش يسلموا من هذا الخطر أن أعبد الله واتقوه أطيعون يعني قال لهم هذا الأمر أو نذير مبين أن أنعبد الله يعني <تصفيق> والله يبين هذا الشيء يعني كأن المظلو يعني بيقول لهم حين قال يبين لكم الطريق دي يعني كيف تنقذوا أنفسكم من هذا الخطر كان بيينه قال انا عبد الله وبيين لكم الطريق يعني أنا عبد الله والتجوه أطيعن يعني كأن يقول بيقول لهم ايش اعبدوا الله واتقوه التجوه اعبدوه لا اعبدوا الله خافوه وعملوا ما, ما امركم به وتركو هاكم عنه وأطيعوني اتبعوني في فيذي يقول أقول لكم به لأني أعيش أنا رسول من عنده أقول لكم ما أعيش يعني ما ما ما أمر الله به وما أنا عنده إذا فعلتوا هكذا عبد الله واتقوه أطيعون يغفر لكم من ذنوبكم بيغفر لكم إيش من ذنوبكم أو يغفر الذنوب إذا فعلتوا هكذا يعني إنه رقبهم وقال لهم ذل حين الآن أنا جيت من خطر كبير فعلوا هكذا قال إيش عبد الله واتقوه أطيعون إذا فعلتوا هذا يغفر لكم ذنوبكم أو من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يعني حتى كأن فيه يعني في كلام النبي يعني نوح عليه السلام يعني بيقول إنهم جارب يعني نحل عليهم عقوبة عاجلة ما هو عذاب ليم يعني يوم القيامة كأنه بيقول أنتم الآن معرضين أن تحل عليهم عقوبة عاجلة يعني إذا عذاب ينفع فيهم <تصفيق> إيه قال قبل يجي يعني كأن الله يتبيح لهم يعني لو استمروا على ذاك يعني الله بعجل لهم بعقوبة فقال أنت الحجوف وسكم قبل يجي لكم عقوبة كأنه عاجله لأنه عادها يعني ربما بتخوف البشر أكثر كثير من البشر بيخاف من العاجل أكثر من العاجل فقال قبل يجي لكم مصيبة يعني رأيك ما أنتم عليه بيجي لكم مصيبة عاجلة بنحذركم منها اعبدوا الله والتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ما عاد جاء لكم عقوبة عاجلة بيؤخركم إلى الوقت ذي يعني يعني يعني لو يعني المسمى المحدد لو لم تعصور يعني إذا طعتمه بي معكم أوقات يعني عمار باس بلغوها ورجع تموته إذا ما أضعته بعجل لكم ربي عقوبة وتموته كأنها الآن أو قريبا فقال انتبهوا إذا بدكم تسلموا هذا المصيبة العاجلة اتقوا الله وابعثه با يغفر لكم ما بقي يعني يرفع عنكم هذا العقوبه العاجله لما اجل لا يمل يعني لا ان يموت الانسان قال ان اجل الله اذا جاء انتبهوا اذا جاءت العقوبه انا فديك يا اذا جاءت كان في الواقع كان عجل لأن إذا, إذا, إذا, إذا, اذا ايش اذا عليكم ايش يعني كارثة اذا عاقبكم الان يعني حل اجل الله هو أجل الله يعني في الواقع أجل أجل الإنسان الوقت ذي يموت فيه وهذا هو أجل الإنسان ما الوقت ذي موت فيه فإذا عادم الله فجاء أجلهم قريب وإن ما عاد يعني ايش فجاء الأجل بعيد ما الوقت ذي يموت فيه هو الواقع الأجل إذا قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر يعني كأنه إذا أراد إذا أجل إذا اذا اراد الله ان عاقبهم واذا ابتدت العقوبه خلاص ما عاد يمكن إيش ما عاد يمكن تتاخر إن اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون اذا انتم من اهل المعرفه وأنتم من اهل العقول كانه يقول قال الله يقول هذا الامور يقول لايش لقومه قال ربي اني دعوتهم ارجع بعد دعاه قال ربي ها ما عاد يعني ما عاد متأخر خلاص ما عاد نافع تمام ما هو لا, لا توب ولا ينفعه إذا حل الأجر توب الحين قبل ما يجي الأجر لأن يلاك تكلم عنها على جايش تأجيل نعم يعني كأن الأراد الموت يعني إذا أجر الله يعني الموت إذا أجر الله الموت خلاص ما عاد ينافع لهم شيء ولا عاد ولا عاد بشي ينفع هو هو مهما لكن هو مميتة فإذا سماه أجر الله هو هذا يسمى خرم أجل في الواقع يعني إنكم إذا قطعتوا ربي يخليكم أجل لما الوقت ذي؟ يعني إلى وقت معين وإذا ما قطعتوه يعجلكم أجلكم الآن تعالنا في قال قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال نص يعني تعب في قوم التعب شديد قال دعوت قومي ليلا ونهارا يعني كل وقت كل وقت بندعهم فالليل الليل هذا كأنه يستغرق كل الوقت يعني إنه بذل مجهود كبير فلم يزيدهم دعاء إلا فرارة ولا نفع فيهم إيش الدعاء حيندئهم إلا ي يبتعدوا عن الحق ويتقوا أكثر يعني ما يعني ما رضوا إيش يرجعوا إلى الحق ما بلق بندهم واصل فلم يزيدهم دعاء ما نفع عمل لا أنا مزيد إيش فرارة وابتعدوا عن الحق فلم يزيدهم دعاء إلا فرارة عدها أيضا يعني متعب حين جي ما يد واصل واسل وكل ما دعاهم زادون نفور نفور هذا حاجة بتتعب يعني بتتعب يعني بتتأثر على نوح يعني مزعجة هذا عند ما يحس الما به أي تقبل فقال قل سويت كذا وقال فلم يزيدهم دعاء إلا فرارة وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم حد بنقول لهم ونبههم نبى يتقفروا لهم على كل ما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذانهم يغطوا ذاهم إلا اسمعوه فبعد سول كلما دعوتهم قال ايش كلما دعوتهم في تغفر لهم ويسلموا من العذاب قال خطوا اجعلوا اذانهم في اصابع يعني اصابع في اذانهم وهناك ان يعني بيقولوا في الواقع الاصبع هذا الاصبع كلها وهذا الاعلى الجزء الاعلى بثما امله قال في الواقع ما بيحطوا رأس الاصبع في الاذن ما بيحطوا الاصبع كلها ولا قال كان الله عبر انهم بي يعني بشده في يعني ايش بيحاولوا ان ما يسمعوا عبر قال افاد عم بيحك بيت خلص بحط كل لاذنه اللي قال لا يسمع الحين يقول كذا والله حقيقه ولكن الظاهر انها حقيقه وبايسب رجوك ناس لكن ما به معنى ان كل ما جايتهم قالوا كذا جعلوا اثاب ان في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا يعني تغطوا بالايش بالثياب لا عادي روح لا هي يعني ما يستعدين لا يسمعوا ولا غيره واستعشوا ذيابهم كل ما دعوتهم قال كل ما دعوتهم يعني مستمر نحن يجلس يدعيهم 250 سنة وهم كذا عوافهم قال, قال واستعجوا ذيابهم وأثروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا يعني نوعت لهم الدعوة حاولت بكل الوسائل بكل الطرق دعوتهم جهارا بناديهم علن أمام الناس جمع قال ثم إني دعوتهم جهارا ما نفع ثم إني علنت لهم وأثرت لهم إصرارا خلص مرة ع علن ومرة عش أسر إذا بقى ينفع فيهم يعني بعضهم علنه مرة أحيانا أجئهم في السر إذا هو بيسر فيهم ما نفع فيهم يعني يعني جرب الحين كل الطرق قد جه الحين يدعيم فالجهر ما يجيب بعضهم ولو واحد على حاله بقى يسجِب بعضهم إذا دعى في السر ما يرضى لوهم على جمعه جماع بيتواشل هذا بجربت كل الطرق دعهم قال جهارة مرة علن لم يمع مرة بنتقيهم سر وعلن يعني بنجرب كل الطريقة يجيب سر وحيانا نجرب يعني خلط لهم السر والعلن ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلتوا استغفروا ربكم وعاد فيها أيضا رقبتهم رقبتهم في إيش في في الثلاح وفي يعني في الإيمان فقلتوا استغفروا ربكم إنهم كانوا غفاروا قلتوا لهم استغفروا رب بقى يغفر وبقى لكم أيضا خير ما هو يغفروا بس استغفروا بس ورجعوا الى الله بذلك استغفروا ربكم انه كان غفارا غفار يعني كثير المغفره يعني مبالغه في غافر لكم يعني تماما من يقول يوعد الله لهم يرسل السماء عليكم إذا السماء يعني السحاب أو الأنبار بيرسلها عليكم يسباب يرسل السماء عليكم مدرارا قال يعني المراد هنا السماء الله الالالالالماء هذه السماء وقد يسمى الشيء باسم محله، قد يسمى شيء باسم محله، فقال يرسل السماء مثل ما بنسميه، يقول أكتب على سلالة وتشذي فيها، ما السلالة نفسها، ولا أكتب اي صب الاناء وما هو الاناء هو ذي فأحيانا يسمى الشيء باسم محله، هنا نفسه قال يرسل السماء يعني المطر، يرسل عليكم مدرار يعني يصب غزارة. وسمى السماء لأنه محله لأنه, محلها لأنه في السماء قال يرسل السماء عليكم مدرارا إذا استغفرتم فيغفر لكم هذا هو الشيء فعذا يرسل السماء عليكم مدرارا أيضا هذا شيء آخر ويمددكم بأموال يعني يجي لكم أموال أموال يعني تقنوا يمدكم بأموال يعني يجي لكم ذهب وفطة قائر الآشر الزرع والمطر قال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أبناء يعني يعني أذي يعني يحجز لكم هذه شتى ويجعل لكم يمد لكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار يجعل لكم جنات يجي على الأرض تبارك ويحصل فيها خير كثير ويجعل المطر يستمر ويجي لكم أنهار في الأش في الأرض ويجي لكم أموال ويجي لكم بنين ويجي لكم كل شيء ما فرق ايش ارجعوا ارجعوا واستغفر الله يعني بيرغب بكل الطرق ويستعمل كل الطرق في إجناهم إيه للإيمان بالله قال لا في الدنيا يرثل السماء ما الحين. الآن قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يعني بيبلكم بيبلكم ما يحب لكم أموال يحب لكم بنيين ويحب لكم خير فالتي قاله أنه يمكن عن أمير المؤمنين أنه قاله كافي قال إن شكا إله ناس قال أرأي يعني بشكي إله الفقر قال استغفر وجاء واحد قال شكاء إله ما معه أولاك قال استغفر بعضهم يمكننا أن نتبهر بعضهم عن أمير المؤمن وبعضهم قالوا شكائلة هل يعني الجدب ما نهي قال استغفر ورجع قال وش ما كل ما سألناك وانت استغفر استغفر استغفر قال قال ربي وقال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا هذا ليش؟ الماء ويمديدكم بأموال يعني المطر ويمديدكم بأموال يعني يغنيكم وبنين يعني يجعل لكم ابناء يرزقكم على ابناء ويجعل لكم جنات يعني يجعل الأرض تثمر ويجي لكم أي خير ويجعل لكم أنهارا يعني يتوفر لكم الماء بكثرة هذا كله كلها في الاستغفار إذا استغفرتوا فقال قال ويجعل لكم ويمددكم وبين وابن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارى ليش ما ما توضروا ربي ما تحظموه ما تستموه هذه بيسبر كل شيء وذه بيجي يعني بينفع بكل شيء ليش ما تحترموه ليش ما تقدروه ليش ما تقدروه يعني تعظمه وتمثلونه ما ايش ما اراد الله منكم ترجون ترجون يعني كانه تتوقعوا يعني ضال معناها ترجون الله وقرا يعني توجدوا الله قال هذه يعني تصنعون الله وقرا ومن بعضهم ترجون يعني تت... يعني ايش تتوقعوا هذا الأمر تتوقعوا انه انه عظيم انه كذا و... يتوقعوا هذا الامر ويعرفوا هذا الله عظيم ترجل وقار لله يعني انك يعني ايش انك يعني تحس بهذا العمر وتتوقعه لكن ذاك التفسير هذه يعني ترجونا قال معناه تصنعون لله وقارة يعني ليش ما توقروا ربي ما لكم لا ترجونا لله وقارة ايه وقد خلقكم اطوارك هو ذي قال وقد خلقكم خلقكم انتم وذي صرف فيكم خلقكم يعني حتى ايش يبين لهم حاجة يعني بعاشوا واصل انه وذي خلقهم لا يقولوا هذا إن إحنا ما بناو جدنا قال هوذي خلكم بغيركم من حالة إلى حالة من طور إلى طور كنا لكم بعضهم بيقول يعني ما هذا قد إحنا خلاص فالقد يقدوا نطفة من الأب و... يعني يجتمع مع الأم وخارج قالها من هذا بيحولها. الله خلقكم أطور بيجعلكم بيجعل من هذا أولا خلق النطفة هذا. فالأب وخرجها بالأم ورجع بيجمعهما كون أيش جنين. الله هذه خلق هذا كل المراحل ورجع أيش. يعني الجنين أول شيء جاء وهي شيء جاءه ما هو الله عبار عن نطفه ورجع بعدها دم ورجع على كهو ورجع بعدها يعني, يعني سجمد ورجع جاء بعدها يعني حالة كلها الله ذي بيغيرها خلقكم أطوارا ألم تروا يعني ذي ذي بيوجدكم بيسوي كل شيء حتى هو ربما أنه خلقكم أطوار وبيحفظكم في كل ورائكم في كل طور إلى أن وصلتوا إلى ما أنتم عليه الآن الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا ما بترو كيف خلق الله سبع سماوات ما بترو كيف خلق ربي الا انه بي يعني بيمنو بهذا الشيء رب العالمين ما حد ينكر هذا الامر من اين الله دي خلق السماوات قال ما بترو كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله جعل القمر حاجة للناس واستنيروا به في الليل وجعل الشمس سراجا في والله أنبتكم من الأرض نباتها وأصلكم حتى أصلكم الله يعيش خريج من التراب. نوراً نوراً النور يعني كأنه بيقول السراجة ذي بيضي والنور ذي بيأسس. إيه كأنه النور بلا فيه ضوء خفيف. النور ذي ضوء خفيف. والسراج يعني ذي بي قوي. هو إيه يعني ما أدري هو الظاهر. قال كذا. جعل الكمره فيهن يعني في السماء وجعلها نور وجعل الشمس سراجا قال والله انبتكم من الارض نباتا وانتم اصلكم كلكم اصلكم ايش تراب خرجها الله من انبت الله هذا التراب من الارض انت يعني حتى هذا في الشيء يعني الإنسان ما هو شيء ما هو, ما هو الله هذا والله أخرجكم حتى إيه والله أخرجكم أنبتكم من الأرض العت فيها هذا كان فيها حكمة كبيرة إن الله خلق الإنسان من تراب. يقول أنا حين يرجع يتحول تراب كيف بيقول إنه يرجع وجدوا تراب؟ ما له كذا كيف بنرجع وجد إحنا تراب وقولنا أنت هنا أصلًا منين خرج. خرج؟ ما خرجت من الله من التراب. يقول الله كذا خلق الله من من التراب جل لا يبخلهم أي عذراء يعني الجل مسألة واضحة فقال له. أنبتكم من والله أنبتكم من الأرض نباتاً يعني خرج يعني جعل أباكم أخرجهم من الأش يعني جعلهم من... يعني خحولت التراب إلى إلى بشر فهذا أثركم والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها والله ذي يعيدكم فيها بكتسو تموتوا وترجعوا في الأرض ورجعوا يصبحوا قدام من التراب ورجع يخرجكم ورجع يخرجكم ورقدام تومثل التراب يعني ما بشيء مستحيل وانتوا قب أشياء واضحة. كنت خلق كذا وكان الناس مؤمنين من هذا الشيء خلق جاء تراب فلا كيف في القبر أولا أن الله قادر مثل ما خلق في الله فكذلك نأش يسبر يرجع يعني من التراب يردك إلى التراب ورجع يرجعك من التراب كلها تراب من التراب رجعك للتراب. رجعك من التراب كلها يعني, الأمر يعني أنها أمر واضح فقال. والله إيش؟ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. كان بيأكد يقول إخراجا عجيب. قالوا تأكيد إن الله بيخرجنا. نعم. والله ولأنها الحاجة الذي بنكره. نعم. والله جعل لكم الأرض بساطة. أرسلوا كيف إن الله جعل لكم هذا الأرض مبصوتة تستطيعون العيش عليها. بسها ما خلاها ايش يعني يعني جعلها مدللة ومسهلة للعيش عليها. قال والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلًا في جاية. وأيضاً لياكم تتنقلوا فيها يعني بساطها وسهلها لياكم تتنقلوا يعني في طرق كثيرة منها لتسلخوا منها يعني لتسلخوا من الأرض هذا السلوك تسلخوا يعني يثيروا تدخلوا في أي طرق الفجائية يعني الطرق منها طرقاً إيه؟ أو منها سبلاً يعني كان قال الله جعل لكم كذا يعني بيقول سهل لكم الأرض لكم, لكم, جعل لكم من الأرض طرق واسعة لجي لكم تتنقلوا فيها تسيروا فيها تسلكوا يعني تسيروا فيها إذن الله ذي يسوي لكم كل شيء ويجعل لكم كل شيء كل النعم الله ذي يسرى لكم المفروض إذن أنكم ترجعوا إليه قالوا وتتركوا لأنهم كانوا في عبدالأخنام يتركوا هذه الحجار هذه ما بتنفعهم في أي شيء قال نوحن ربي إنهم أصوني لكن فعل نوح قلنا كل ما استطاع كل الطرق ما نفع بهم قال انه حر ربي إنهم انهم عصبني واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده الا خسروا اتبعوا كبار القوم هذه ما بيزيدهم المال هذه النعمه هذه عند فيها ما بلا زادتهم إيش يعني فساد الا خبال ما زادت من الله فساد واراد عن الحق فقاموا واتبعوا هؤلاء كبار القوم يعني ما رضوا اللهم صلي وسلم على محمد وعلى على آله اللهم عمد هم؟ أبدا تتكب عليك قال نوحن ربي إنهم عصوني واتبعوا من الذي يديهم هو ولده إلا خسارة هم عصوني معرأ أبدا وينبهنا وش السبب؟ يعني وش أكثر حاجة بتدعي الناس لمخالبة الحق فالاتباع ليش؟ اتباع هذا الأموال تبع العماء وكبار اتباع القوم هذا الذي بيهم بيأثروا الناس في تتابعهم وترقوا إيش تر ترکهم تبع تلحق والتابع لم يزده ماله وولده إلا خسارة يعني دي جامع نعمة كبيرة بالمال وبالأولاد وما جاء بدلا عن استغل هذا النعمة ويشكر الله عليها زاد إيش في يعني في المعصية وأضل الناس والتابع من لم يدده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرن كبارا يعني مكروا أرادوا الإيه يعني يعني أرادوا كأن كل كان الفل سو أرادوا يعني بالنبي أ أ بكل إذا قال مكرن كبارا كان الكبير إلى حد بعيد يعني تحيلوا حاولوا إنهم إيه إنهم ما ينتقموا من الله واللاي يأذوه قال ومخرو مكرن كبارا وقالوا لا تذروا إن آلهتكم قالوا خلاص لا تتركوا على آله جهمني آلهتكم ولا تدروا الناودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوغا ونسر هذا أثناء كم يعبدو ود وسواع ويغوث ويعوغ ونسر قالوا لا تتركوا هذا حكا الكبار تبعوا اللي قالوا استبعوا من لبنزهم ومن هو ولده إلا خسارة قالوا لهم هؤلاء ايش قالوا لا تتركوا هؤلاء لا لا يتركوا هذه الأثناء يعني ما كان وقد أضلوا كثيرة هذا الكبار أضلوا كثير ما عبدنا يعني خلاص. والناس ما بيرضوا للهم ما عندنا فحمين. قال وقد أضل كثيراً ولا تزيد الظالمين إلا ما, تزيد يعني ما, في ما, ما يعني ولا تزيد الظالمين يعني ما ما من تبلا بزيد ظررا يعني بتمه الهم ولا الظالمين لا يقول ولا الظالمين قال يقول إلا. يعني بيقول لا تتذهم إلا بلال يعني إلا إمهار إمهار, إمهار. ليش حتى يظلوا زيادة وجلت جاية عاقب وعقوبة شديدة لأنهم يعني زادوا فلاش بالطبيعة يعني بيقول لها يا ربي لا لا تتذهم للبال إلا بلال فالبالال يعني الإمهار لا تتذهم إلا بلال يعني هاتف تعوثة حين يقول إن الله يتذر على الأرض من الكاخينة يعني يقول يا اسم المعبة أمال ما عد لعتهدين نحن يقول لعتهدين خلق ما عاد نابع دين لا تدري من أبى إيه منهم يعني بيجي علومات لهم بيجي نزيدو يعني هم بيجي نزيدو بالار برجع يقول بعد وقال نروح نروح لا تظهر على الأرض من الكافرين لا تظهر بعد ولا من أبى من أبى قال مما خطيئاتهم خطئتهم أغريوف أبشرونا قال الله من يعني كأنه قال من خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم يقولوا ما هنصلهم يعني لا تعمل بعدين يعني ملايأت في السوقي من خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم اغربوا بسبب معاصيهم اغرقوا وحين اغرقوا فادخلوا سبب اغراقهم انهم دخلوا النار يعني بمجرد ما يموت ذات بيحكم على نفسه انكم فادخلوا ناره اذا بسبب خطيئته حكم الله بالغرق وبسبب الغرق حكم الله عليهم يعني حكم عليه بان من سكان النار اذا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار امنا بسبب الغرق اي يعني بسبب الهلاك الموت <تصفيق> لا لا غريبو يعني حين ماشي حين ماشين دخل الناس م... ما هو سبق هو يعني كان, ماته حين ماته كان ما حين ما يخلص دخل الناس لأن قبل قبل يموت كان عبد محامل ما تقول الناس أبي يمكن يرجع في كل وقت لما هلا دخل الناس غريبو فادخلوا نارا يعني <تصفيق> <تصفيق> ما يعني خطيب عليهم يدخل الناس يعني يعني وجبت لهم النار مع عم عم مع مع مع يعني أجمل بيها منها فر قال فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا يعني كان بيقول فلم يجدوا يعني ما انكر يعني إن حد يحميهم لم يجدوا لهم من دون الله انصارا يعني من عقاب الله ما هم يعني لن يجدوا أي شخص او أي شيء يحميهم من من دون الله يعني من عقابه فلم يجدوا لهم من دون الله الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اشترنجاء. قال النوح بعد ما قاعد يصوم يعني المدة طويلة. جاء في الأخير قاعد أع علىهم. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال لا تخلي ولا نفخ. يا الله لا تخلي من الكافرين ولا نفخ. يعني ولا واحد. قال قال قال لا أرجع يقولوا بعض يقولوا قد يجيب الناس وجاء جل جهار فارح قال لا ولا نفخ. سيار بجفر يعني قد قعد سمية فمسة سنة قد ولد مدري كم ايام ولا بجيل لا ايش ناشتر كل ما يرهم ايش ابناء وكبروا ودعاهم وما رضوا ولا ابناء رجع جيلهم ابناء ويكبروا ولا يز... ولا يرغب كل ما جاء من جيل ويرفض ايش الايمان يرفض الايمان فقال هذا الامات يلي دي الله فاجي يعني كل من جالهم من ايش من ناشر اليوم يوم ايش كفار وبعيد عن الله ما دي الله يهتدوا لها فقال الله روضا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 يعني بدو يوم ما نشوفوني يجلس أحسن والله عز الحين يقول لك عتيا عتيا تفيد إن قد عاهم ودعاه عيالهم فريضة جال وقالوا نفخة كبيرة تدل من كافدي للديار فقلنا قلنا دياره يعني نفسه أصله ديار يعني يعني قالوا يعني ولا أحد يدور ما عند أحد يدور يعني ما عند أحد يتحضر لا تخلي أحد أصله داي ويجي يعطيه مثل الواو في مثل الواو, الواو يا، ديا، <أتدوى> يعني قال ولا تخلي واحد يتحرك، ولا واحد يتحرك، ولا تبكي يعني ولا واحد ينفخ <مساكي> إلا كذا، لا ذريه <مساكي> يعني إلا <معشي> ولا تخلي ولا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 يظنوا عبادتك ولا يريد الا باغين كفاره ما يريد احد الله وجوه فاجه يعني كانك تجرب يعني قدام ما رد انت ولا رب لي دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولا الله يعني قال رب اغفر لي ولوالدي ولي دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تدز الظالمين إلا تباري يعني هذه هم أغفر لأنا ولمن آمن واتقادر قال لي ولي وهذا أيضا في عسف به إن الناس كن يدعون اللهم ولا بهم لقصوصنا الوالدين ولمن دخل بيتي المؤمنات قال كذلك والمؤمنين هذين يدخل البيت يعني للمؤمنين والمؤمنات كم يدخلوا بيته وهم مؤمنين لا تدري كذا والله يشتري اللي جايش ما يجي كنهما ولا تزيد بال من إلا تبرة قال ما بال من الله يعني لا تبر الله لا تزيد من الله لا يل الله تبرة ولا وريهم بخير خير لا هنا